صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟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 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يرى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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الساعة أيان مرساها